Bismillahir Rahmanir Rahim Amin Tanzilun min Ar Rahmanir Rahim وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلْ نَعْمًا إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنبَأُشُم مِثْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَآلَهُمْ إِلَٰهُهُمْ 124. لهم أجنع ممنون 125. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 126. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وباركا wa badara fina aqwata fi arba'ati ayyam ta'in <todžių> إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم بِمَا أُنْسِتُم بِكَافُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوًّ ا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ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 jaynal ladina amanu wa kanu yattaqun wa yawma 119. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 110. وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولا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 وهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ولن فيه ولن فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي 129. وإنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أُقَدَّامَ مِن آل يَفُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل عليهم نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعو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 وَمَا نَقْضَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِنَّ مَا يَنزُ وَنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَنزُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ الشمس ولا للقمر واسجدوا الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون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 Afermen yulqa fė nėra kėrų, a mėn yėti į įmėnė yūmėl qiyamė? Aymėlų maa šiįtum, į nėra Yeah, <laughs>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 وَماَا رَبّكَ بِضََّ مِ للبيدَ إلَ يرَُّ المُسَّان وَماَا تَخُرج مِنثَماتِ مِن أَكمامِهَا وَماَا تَحمِرُ مِن مُسىَ وَماَا تحمِدُ مِنْ أُسَ وَلا تَض إللا للعن ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من حيم لا يسأم وراء امسسته لا يقولن لا يقولن هذا لي وما اظن الساعه قائما ولا ارجعت الى ربي ان لي عندولحسنى فلنرب ان الذين كفروا بما امنوا ولنذيقنهم مِنَ عَذَابٍ عَلِيمٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَرِيمٌ أَلَمْ تَرَ مَنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كفرت به. من أضل من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 يتم للق ي رم أنا ع الن